غنيتنا من زايد الضيق مو لك مو صوتي من ازبهه عابره ولا هنا من ضيقه انت بري يا صاحبي بنشدك والدمع همال هلي كسير القلب يا كيف جبرى خلى الدهر قلبي لا لو مدهال ضيق على طر المعلق وكره تنا من زايد الضيق موال من صوتي من أسباب عبره ولا هنا من ضيق تنتبري الحال نفاد صبر القلب وانزاد صبرا يا طئر كان الدمع في خاف سال شوف القلم سيئ من الضيق حبرا نكتب قصايد على تطرب البال وترى القصايد للمواجع انا برا مد الزمن من صال يا الضيق فنجال وما عاد في الموضوع يا هدره اماتقهوى من عن الوقت واحتال والان صومنا نترك الوقت يا شرى من زايد الضي بعبره ولا هنى من ضيقه انتبري بري الحار مفادي صبر القلب وانزاد صبره ولتنا من زايد الضيق موى من أسباب عبره ولا هانام ضيقت انت غبر الحال ما فاد صبر القلب وان زاد صبره ما فاد صبري ما فاد صبر القلب وانزاد الصبر استوديو صوافي الصوتي